بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامة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 يقول لِإنسان يَومَ إذينَ المَفر كلا لا وزر إلَى رَبِّكَ يَومَ إذينِ المُستقر يُنَبَّأ لِإنسان بِمَا قَدَمَ وَأَخَرَ بل إنسان على نَفْسِهِ بصيرة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 تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوا فَجَعَلَ منه الزوجين الذكر ولنفا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى